اخيرا صحيت اه خير اللهم اجعل له خير انا فين عندي يا شيخه اه النعمة ايوه ايوه افتكرت افتكرت انت بدنا نحنها الله يخرب بيته قصدك الله يرحمه وانت اللي قتلته وحتقولي دلوقتي حالا قتلته ليه قتلت مين تاني تاني هتعمل نفسك مش عارف قتلت بابا نحن حبيب اقتله ازاي وليه اذا كنت معرفوش اساسا مش معرفوش اوي يعني لكن كل اللي اعرفه عنه انه راجل فاضل بتاع نشر وثقافه ها اجي غيرت كلامك واعترفت اهو يبقى لازم تدفع الثمن ثمن ايه واطرطفتي بايه انت كمان انا صحيح اعرفه لكن ما قتلتوش مش انت رحت له مكتبه واتخانقت معاه حصل ومش وانت بتتخانق معاه هددته وقلت له مش هسيبك حصل بعدها قتلته حصل قصدي لا ما حصلش ما قتلتوش يعني هو اللي قتل نفسه يأتي نفسه ولا ولع بجاز وانا مالي انا بلاش دعوه انا كنت رايح حفله السفاره علشان البيض ايه ايه ده تصوري أنا مليش نفسي في البيت خالص دلوقتي دكتور العيلة اللي جيه عالجك قال إنه مصل الحقيقة قضى على الحساسية اللي في دمك ايه ده؟ معقول؟ يعني إيه؟ أنا دلوقتي ما بحياتي؟ نعم تصور أنا مش عارف اشكرك إزاي مقول لك إيه دلوقتي بقى فكيني وسيبيني اخرج والا هقرب بيتك مش هيحصل انت خلاص وقعت ومش ناقص بقى غير انك تدفع التمن يا دي التمن يا دي التمن والتمن ده ايه علاقته بالمسدس اللي في ايدك ده دمك قصاد دم بابا يا حسين يا دبوس ايه ده انت ناويه ايه ناويه ناويه ايه دي قتليني ايوه بلاش يا بنت الحلوح نزلي البتاع ده بعدين السلاح يطول حيطول اتشاهد على روحك يا مجرم ايوه كده ايوه بقى تضربوا عليا نار طب خد وانت كمان خد خد حسن الحق يا فندم الحق ايه ده انا مقطعهم مقطع مين بس هو انت انت مش سيادتك اسمك حسن دبوس جراح عصام يعني مش عارف اسمي يعني يعني حضرتك متاكد ان في دبوس انت بتشك في يا عصام يا ريتني بهرج يا فندم اصلي اصلي ما تخلص اصلهم لسه مبلغيني عن واحد مقتول من شويه مقتول مين اسمه حسين دبوس مش ممكن اخويا احمد يا احمد اصحى يا احمد ايه يا رانيا ايه في ايه انت نايم وسايب بابا مش عارفين هو فين انا بدور عليه هو. بتدور عليه وانت نايم طب لا علمك بقى انا لسه شايف له منام ربنا يجعله من حظه ونصيبه لا يا شيخ بجد؟ اه بجد قل شوفته داخل علينا ولبس ابيض فابيض وبيقول لنا الوداع يا ولادي ايه؟ الوداع؟ ليه؟ هو حصل ايه؟ وانا ايش عرفني؟ بقولك منام منام يا رب يا رب يكون بابا يا رب الو ايوه يا ام حسن لقيته بابا ايه؟ بابا حصل له ايه؟ رانيا كويس انك وصلت بابا بابا فين ما تخافيش على حسين ما خافش زي انت مش كلمتني قلتلي انه تقتل لا ما هو ما طلعش هو اللي تقتل بجد ايوة بجد واحد تاني اسمه حسين دبوس رجل الاعمال اللي اسمه زي واللي كل شوية تيجي جوابات الضرايب بتاعته لحسين اخويا الحمد لله الحمد لله يعني بابا لسه عايش احتمال كبير على اماما عايزك معايا علشان تشوفي الجسة وتكشفي عليها وهي فين الجس تفضل يا دكتور رانيا الجسه اهي يعني انت هتقدم الجسه وأنا واقف مش هتقدمي ده عصام زميلي ودي الدكتورة رانيا دبوس الدكتورة الشرعية وبنت أخوي حسين دبوس في الوقت نفسه اه بنت المرحوم يعني يعني اللي هو قصدي اللي كنا فاكرينه مرحوم يعني اهلا آه يا اهلا و... وسهلا دي فرصة سعيدة جدًا متأكد انها بالتخوك يا باشا عايزك تبصي بصه على الجسه وتعملي التقرير بتاعك وبمنتهى السرعه والله يشافكي طب بقولك يا رانيا استغل انتي وأنا راجعلك على طول ألو أيوة شافكي على فكرة دكتور رانيا أنا شفت جسس كتير وقليل لكن ما شفتش ابدا جسة عظيمة للدرجة دي قبل كده نعم ها لا يعني مش قصدي أنا بس يعني كنت بقول إنه واضح إنه مات برصاصة في قلبه آه قلبه لاينو لكن واضح كمان ان اللي قتله حاول يخفي معالم الجريمه بانه ولع في الجثة وشوهها عشان ما نعرفش هو مين بقول لك قمر اهو أمر. أه بس تقريبا سحابه سودا غطت على الأمر والليله شكلها هتبقى كحل منيل عن اذنك <متصفيق> بابا زعيم معايا ما بر... تخلصي بقى انت ناويه تقتليني ولا مش ناويه <متصفيق> اه! ناوية ولا مش ناوية؟ ايوه آه, آه, اه لا طبعا حم انا حقتلك اهو اه اه ايه حقتلك اهو؟ بقلك ساعة بسك المسدس من ثانيه ايه؟ المسدس بيتهزي في ايدك كده ليه؟ ولا انت ملكيش في المسدسات والاسلحه لو كده قولي ما تكشفيش شكلك مش وش اجرام يا حلوة انا بديلك فرصة اخيره انك انت تعترف باللي عملته قبل ما قتلك تاني اعترف قلت لك ما قتلتوش إن شاء الله أعدمك وأعدموا ما قتلته لا قتلتو ودلوقتي أنا حقتلك يا ستي خدي وقتك خدي وقتك أنا مش رايح أي حتة طب استنى بس أنا حارض على الموبايل وارجع قتلك يا ستي خدي وقتك أنا مش رايح أي حتة هروح فين أنا يعني علوه أيوة شافك يا حبيبتي إيه؟ انت مش كنتي خارجة الليلة؟ ليه؟ بتقولي لقوا مين مقتول؟ انت متأكداً إن اللي لقوه اسمه حسين دبوس؟ رجل الأعمال بتعمصنع الدبابيس؟ انت متأكدة من اللي بتقوليه؟ طب طب طب طب طب قفل الدواج وانا هكلمك بعدين شوفتي؟ مش قلتلك اني مش انا حسين دبوس اللي انت عايزاه؟ امال انت مين؟ انا حسين ابو المجد دبوس اشهر مؤلف روايات بوليسية في مصر ممكن بقى تفكيني علشان اروح لكن انا هقول ايه للعصابه. نعم يعني اقولهم إن انا سبت حسين ده يتقتل ومسكت بدا واحد غلط طب أنا شاكلي هيبقى قدامهم دلوقتي يا سلام. ده خليل شافك ومايا كمان شافتك معايا. أها <تصفيق> صحيح ده, ده أنت شكلك هيبقى وحش جدا. شكلك بسراحة زبالة تقول استحالة حياسوخو فيا بعدها حبقى زعيمة عصابة ومش عارفة امسج اللي قتل أبويا ازاي بس مش صحيه. عارفة؟ أنا ممكن أتنازل وأساعدك تساعدني؟ إزاي؟ أنت كده مقدمكيش غير حل واحد بس إيه؟ حل إيه؟ <تصفيق> آه سونيا آنم، سونيا آنم، أنت رحت فين؟ خش يا عشور، الكلام مش هينفع على الباب أنت عرفت اللي حصل؟ حسين دبوس اللي إحنا قلبين عليه الدنيا، اتقتل عارفة لان انا اللي قتلته بجد جنابه اه طبعا بجد امال انتوا كنتوا فاكرين ايه هبقى زعيمه عصابه واسيب اللي قتل ابويا عايش ده انت زعيمه ومن ظهر زعيم صحيح لكن قتلتيه ازاي ها قتلته قتلته ك.. كده عادي يعني ايوه قصدي لقيتيه ازاي اصلا اساسا يعني لا دي اثر شغلي عاشور مالكش فيها طب وما دمت قتلتيه احنا ايه ده ايه ده ايه ده ايه الصوت ده إيه ده, ده اكيد حسين دبوس حسين دبوس ازاي ما قلنا انه تقتل اتقتل اتقتل ازاي وإنت اذا إز أنا كنت لسه شايفاه مع جنابه جوه استنوا بس أنا هفهمكم ما تكلموهاش وكلموني انا ده تا مين انت اللي مين استنوا ما حدش يقتله ما نقدرش ازاي انت مين وصلت هنا ازاي أ... ما انا هقول لكم ده ده ده انا فابيو فالانتينو من المافيا الايطاليه نعم ايوه ده فابيو ادم سنيور سينيور فابيو الايطالي وده هنا بيعمل ايه اكيد مش جاي اعلمها ازاي تعمل بيتزا انا نحن بحبك قبل ما يتكل طلبني من إيطاليا مخصوص علشان أنقلكم كل خبراتي الإجرامية وعلشان أعلمكم أحدث الطرق العلمية في خطف الأطفال اللي هي تخصص عصابتكم الأصلية يعني أنت مش حسين دبوس؟ لا طبعا دبوس مين؟ دبوس الحقيقي أنا خلاص خلصت عليه ده كان اختبار أنا وسينيور فابيو عملناهولة وانتي فشلت فيه بكل جدارة انا جيت هنا علشان اديكوا كورسات في الخطف والسرقة ومن النهاردة كلكم هتتعلموا مني وتسمعوا كلامي واحنا ايه لي خلينا نتعلم من ده كفاية انه هو قدر يقنعكوا طول الوقت اللي فات انه حسين ده بوس شفتش اجرام اكتر من كده لكن ملكنش من النهاردة محدش فيكم يتكلم إلا لما أسمح له لكن ده متربط في الكورس يا سمعك يا عشور سمعك عندك كلمة قل في وشي أنا بس كنت بعلم سني هادم طرق التخلص من الحبال عشان لو حد فيكم وقع رأينا وتربط وحاولوا يستجوبوه ده صحيح آه. يلا بقى يا سنيور فابيو وريهم بقى هتتخلص زي من الحبال اللي مربطاك طبعا.. مال.. آه.. أو... ياه.. ماله.. صلي على رسول الله.. فانت عيدك ده هو.. وشوفه.. شوفه.. أبني كويس.. صلي على رسول الله.. كل ما لنبي يصلي عليه.. ده مش عارف يفوقي نفسه.. يلاك.. ما تتكلمش من غناز.. يلا.. يلا.. هادي يسبعنا السنف للنبي.. نسقف يا جنابو.. نفذوا اللي قالوكو عليه.. عفو الله هاي واه في كارت اشتل الحبال دي من النوع الايطالي جامد قوي نوع مش يتفك بسهوله فك انت يا صورياووو حاضر انا مال خبير ايه بقى اخرس انت خالص خالص انت بذاتك هشوم انا عايزكم تسمعوني كلكم كويس من الليله دي هكون المدرب الشخصي بتاعكم هنختف العيال بالطريقة اللي هقول لكم عليها وقبل ما نختف هنبتدي شوية تدريبات مهمة تدريبات؟ تدريبات ايه؟ كل حاجة هنتمرن عنا الشان على الغطس على سرع الألغام ألغام ايه؟ احنا بنختف عيال مش منفجرهم كلمة تانية حضربك بالجزمة وحدسينك تعمل مئة وآلف ضغط مش عشرة التدريبات دي يا بهوات على الشان لياقة لنا لياقة المجرم هي سر نجاحه سامعين؟ وأول تمرين هنبتدي دلوقتي حالا أيها هيتضمن خطف الطفل من الشارع بطريقة عملية الراحة شوية يا ما تعرضهاش لا هعرضها وهعرض أبوها ومش هنرجع من الشارع يا جنابه إلا وفي إيدينا عي المخطوف ابن كلب جزمة يلا جازين